كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لا ان لم ينته لنسف عن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد وقم تربا